وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى الله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 فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُخْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ مِن جَنَّاتٍ وَعُرُبٍ وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعمْمَة كَوا فيِيهَا فَكِ كَذَلِكَ وَأَرَثنهَا قَوْمًا آخَرين فَمَا بَكَت عَلَيْهِ مُ السَّم وَالْأَضْضُ وَمَا كانَ مُ غَرين وَلَقدَدنَ الجَّنَابَنِي الصَّائلَ مِنَ العذاَابِ مُهين مِنْ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 إه إِللاا مَوتَةَ الأُون وَماَا نَحْنُ بِمُ شَرين فَأتُ بِأَبَائِن إِكُ تُم صَادِقين أَهُم خَيْرٌ أَمْ قَوْم تُبع والَّذينَ مِن قَبلَلهِ أَحلَكناَاهُ إِهُ كَوا مجرمين. وَمَا خَلَقُونَ السَّماواتِ وَالْأَضَ وَمَا بَيْنَهُماَا ل عدينين مَا خَلَقُناَاهُمَا إِللاا بِالحَِّ وَلا وَلكِ أَكثَرَهُم لا يَعمُ إن يوم الفصل نيقاتهم أجمعين يوم لا يقني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقون طعام الاثين كالمهل يغني في البطون كظل الحمى كالمهل يغني في البطون كظل الحمى فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من دُسُ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلَيْن كَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ يَدْعُونَ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 بسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم ارتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِ فيِي السَّمواتِ وَالْأَررض لَ آياتِ للِمُؤْمِنين وَفيِي خَلْلقِكُمْ وَمَا يَبُّ مِن دَبَّة آياتةُ لِقَوْمِ يُوقِنون وَخْتِلَ فيِي الليْلِ وََّهَادِ وَمَا أَن زَلَ وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به, فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق